بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال آ ل محمد ل ل صل على ه م محمد و آ محمد اللهم صل على محمد و آ ل محمد اللهم يا من دل على س ا ن الصباح بنطقه تبلجيه و س ر ح قطع الليل المظلم بغياهبي تلجلجي و أ ت ق ن ا صنع الفلك الدوار في م ق ا د ي ر تبرجي شعشع ضياء الشمس بنور تاججيه يا من دل على ذاته ب ذاته وتنزه ا عن م ج ا ن س ت ي م خ ل و ق ا ت ي وجلى عن ملائمتي ك ي ف ي ا ت ي يا من قربى من خطراته ا لحظات ظ ن ن و وبعدا ل العيون وعلم بما كان قبل أ ن يكون يا من ا ل ق د ن ي في مهاد أ م ن ه و أ م ا ن ي وايقظني إ ل ى ما منحني به من م ن ن ي و إ ح س ا ن ه و ك ف أ كف السوء عني بيده و س ل ط ا ن ه صل اللهم على الدليل إ ل ي ك في الليل ا ل أ ل ي ا ل والماسك من اسبابك بحبل الشرف ا ل أ ط و ا ل والناصع الحسب في ذروه الكاهل ا ل أ ع ب ا ل والثابت القدم على زحالفها ي في الزمن ا ل أ و ل وعلى آ ل ه الاخيار المصطفين الابرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصداح بمفاتيح الرحمه والفلاح و أ ل ب س اللهم من أ ف ض ل خلع ا ل ه د ا ي ة والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناه ينابي ع ل الخشوع واجل اللهم لهيبتك من اعماق زفرات الدموع وادب اللهم من نزق الخرق مني ب أ ز م ة القنوع الهي ان لم تبتدين ا ل ر ح م ة منك بحسن التوفيق فمن ا ل س ا ل ك بي إ ل ي ك في واضح الطريق وان اسلمتني اناتك لقائد الامل و ا ل م ن ا فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وان خذلني نصرك عند محاربه النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إ ل ى حيث النصب والحرمان إ ل ه ي تراني ما أ ت ي ت ك إ ل ا من حيث الامال أ م علقت ب أ ط ر ا ف حبالك إ ل ا حين ب ع د ت ن ي ذنوبي عن دار الوصال ف ب ع س ا ل ب ط ي ة التي ارتقت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها جرتها ع م ى س ي و ع ه النابلسي ه ي قرأت ر ح م ت د ر ل ا ع ل و ه ر ب م إ ل ا س ل ا م ن فرط ي ه وعلقت ب أ ط ر ا ف حبالك أ ن ا م ل ا ولائي ف ص ح اللهم عما كنت ا ج ر م ت ب و ء من زللي وخطائي و أ ق ل ي من صرعتي ردائي ف إ ن ك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي و أ ن ت غ ا ي ت مطلوبي و م ن ا ي في مقلبي ومثواي الهي كيف تطرد مسكينا ا ن ت ج ا اليك من الذنوب هارضا أ م كيف تخيب مسترشدا شركه ا ل ى ج ن ا ر ك ه د ع و أم ك ي ف ت ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي أ ح ي ا ض ك م ت ر ع ة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوجول واي غ ا ي ة المسؤول و ن ه ا ي ة ا ل م أ م و ل هذه ا ز م ة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أ ع ب ا ء ذنوبي ذراتها بعفوك ورحمتك هذه أ ه و ا ء ا ل م ض ل ة وكلتها إ ل ى جناب لطفك و ر أ ف ت ك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا عليك و ب ا ل س ل ا م ة في الدين والدنيا ومسائي جنتان من كيد ا ل ع د ا و و ق ا ي ة من م ر د ي ا ت الهوى إ ن ك قادر على ما تشاء تؤتي الملكان من ت ش ا ء وتنزع الملكان م ن ت ش ا ء وتعز ه من ت ش ا ء وتذل ه من ت ش ا ء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج ا ل ح ي ا من الميت وتخرج الميت من ا ل ح ي وترزق من تشاء بغير حساب لا اله إ ل ا انت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك م و س و ع ل م م ا أ ن ا ب ل س ي ل ل ع ل ت ك ا ل ف ر ا ق و ف ل بلطفك ا ل ف ل ا ق وانرت أ ن بكرمك دياج الغساق و أ ن ه ر ت المياه من الصم الصياخد عذبا و أ ج ر ا ج ا و أ ن ز ل ت من المعصرات ماء ثجاج وجعلت الشمس والقمر ل ل ب ر ي ة سراجا وهاجا من غير أ ن تمارس فيما ابتدات به لغوبا ولا علاجا ف ي ا م ن توحد بالعز والبقاء وقها عباده بالموت والفناء صل على محمد و آ ل ه ا ل ا ق ي ا و ا س م ع ء لدائي واستجيب دعائي وحق ا ح ق ْ بفضلك ََِِْ أ َ م ل ِ ي ورجائي َََ يا َ خير ََْ من َْ دعي َُِ لكشف َِِْ الظهر ِ و َ ا ل ْ م َ أ ْ م ُ و ل ِ لكل ُِِّ عسر ويوس َُ بك َِ انزلت َُْ حاجتي ََِ فلا تردني من س ن ي م واهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم, يا كريم يا ي ك ر م ر و م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه موسوعه م النابلسي للعلوم الاسلاميه ونفسي معيون وعقلي مغلوب ط ع ت ي قليل و م ع ص ي ت ي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيون ويا علما ا ل غ ي و ب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها ب ح ر م ة محمدين م و س د ع ه ا غ ن ا ب ل س ي ل غ ع ل و م الاسلاميه شركه ا ر يا غ ف ا ر برحمتك ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن و ص ه ي ا رب على م ح م د و آ ل ب ي ت م ا ل ط ي ب ي ن t h a h i r o